قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ النَّبِيُّ كَذَّبُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَدْرَفْنَاهُمْ وَأَدْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أُتِيَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَاهَا تَهَيَاهَا لَمَا تُعَدُّون إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِنَغُوصِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ رب انصرني بما كذبون قال عنا قليل لا يصدح نادين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم موتا فما ذلك للقوم الظالمين غَدَوْا دَرّ للقوم الضالين ثُمَّ أَنْشَأْنَا بَعْدَهُمْ قُرُونًا آخَرِينَ